المكتوب التاسع عشر تبين هذه ا ل ر س ا ل ة أ ك ث ر من ث ل ا ث م ا ئ ة م ع ج ز ة من معجزات الرسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم ا ل د ا ل التي على صدق رسالته وهي في الوقت الذي تبينها تعلن عن نفسها أ ي ض ا ب أ ن ه ا ك ر ا م ة من كرامات تلك المعجزات و ع ط ي ة من عطياتها ف أ ص ب ح ت هي بذاتها خ ا ر ق ة و ا ض ح ة ب أ ك ث ر من ث ل ا ث ة وجوه ا ل أ و ل إ ن ت أ ل ي ف ه ا حدث خ ا ل ق بلا شك حيث الفت من دون م ر ا ج ع ة لمصدر اعتمادا على ا ل ذ ا ك ر ة فقط رغم ما تشتمل عليه من روايات ل ل أ ح ا د ي ث ا ل ش ر ي ف ة في أ ك ث ر من م ئ ة ص ح ي ف ة ع ل ا و ة على أ ن ه ا كتبت على غوارب الجبال وضواطن الوديان والبساتين خلال ما يقرب من أ ر ب ع ة أ ي ا م وبمعدل ثلاث ساعات يوميا أ ي في س ن ت ي ع ش ر ة س ا ع ة الثاني إ ن مستنسخها لا يمل من استنساخها مهما استنسخ منها و م د ا و م ة ا ل ق ر ا ء ة فيها لا تذهب حلاوتها رغم طولها لذا فقد أ ث ا ر ت همم الكسالى من المستنسخين فكتبوا حوالينا ما يقارب السبعين ن س خ ة خلال س ن ة و ا ح د ة في هذا الوقت العصيب مما أ ع ط ى للمطلعين على ظروفنا ق ن ا ع ة ك ا ف ي ة ب أ ن هذه ا ل ر س ا ل ة هي و ا ح د ة من كرامات تلك المعجزات الثالث إ ن ك ل م ة الرسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم في ر س ا ل ة كلها ولفظ ا ل ق ر آ ن الكريم في ا ل ق ط ع ة ا ل خ ا م س ة منها قد توافقت عند أ ح د المستنسخين دون أ ن يكون له علم بالتوافق و ح ص ل التوافق نفسه لدى ا ل م س ت ن س خ ي ن ا ل ث م ا ن ي ة ا ل آ خ ر ي ن دون أ ن يلتقي هؤلاء بعضهم ببعض وقبل أ ن ينكشف التوافق المذكور حتى ب ا ل ن س ب ة لنا فمن كان على شيء من ا ل إ ن ص ا ف لا يحمل هذا على ا ل م ص ا د ف ة البته بل حكم كل من اطلع عليه أ ن هذا سر من أ س ر ا ر الغيب و أ ن ر س ا ل ة ك ر ا م ة من كرامات ا ل م ع ج ز ة ا ل أ ح م د ي ة على صاحبها أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام هذا و إ ن ا ل ق س س التي تتصدر ا ل ر س ا ل ة م ه م ة جدا ف إ ن ا ل ح د ي ث ا ل و ا ر د ة فيها فضلا عن كونها ص ح ي ح ة و م ق ب و ل ة لدى ا ئ م ة الحديث فهي تبين ا ل أ ك ث ر ثبوتا و ق ط ع ي ة من الروايات فلو أ ر د ن ا تبيان مزايا هذه ا ل ر س ا ل ة لاحتجنا إ ل ى ر س ا ل ة أ خ ر ى مثلها لذا نهيب بالمشتاقين إ ل ي ه ا قراءتها ولو م ر ة و ا ح د ة كي يلمسوا ب أ ن ف س ه م تلك المزايا سعيد النورسي تنبيه لقد أ و ر د ت أ ح ا د ي ث ش ر ي ف ة ك ث ي ر ة في هذه ا ل ر س ا ل ة ولم يكن لدي شيء من كتب الحديث ف إ ن أ خ ط أ ت في ل ب ظ ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة فليصحح أو و ليحمل على او ي بالمعنى إذن ق ل الراجح أ ن ه تجوز ر و ا ي ة الحديث الشريف ب م ع ن ى أ ي ان يذكر الراوي معنى الحديث بلفظ من عنده فما وجد في هذه ا ل ر س ا ل ة من أ خ ط ا ء في ا ل أ ل ف ا ظ فلينظر إ ل ي ه ا باعتبارها رواية النورسي وأتم بالمعنى سعيد المعجزات الأحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم باسمه سعيد سبحانه على أفضل وان من شيء إ ل ا يسبح بحمده بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم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 وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما نظرا لقيام الكلمتين التاسعه عشره والحاديه والثلاثين الخاصتين بالرساله الاحمديه ة ن ا لهما تتمة لمعات من تلك ا ل ح ق ي ق ة الكبرى ضمن تسع ع ش ر ة إ ش ا ر ة ب ل ي غ ة ذات مغزى ا ل إ ش ا ر ة ا ل ب ل ي غ ة ا ل أ و ل ى لا ريب أ ن مالك هذا الكون وربه يخلق ما يخلق عن علم ويتصرف في شؤونه عن ح ك م ة ويدير كل ج ه ة عن ر ؤ ي ة و م ش ا ه د ة ويربي كل شيء عن علم و ب ص ي ر ة ويدبر ا ل أ م ر قاصدا إ ظ ه ا ر الحكم والغايات والمصالح التي تتراءى من كل شيء فما دام الخالق يعلم فالعالم يتكلم وحيث إ ن ه سيتكلم فسيكون كلامه حتما مع من يفهمه من ذوي الشعور والفكر و ا ل إ د ر ا ك بل مع ا ل إ ن س ا ن الذي هو أ ف ض ل أ ن و ا ع ذوي المشاعر والفهم و أ ج م ع ه م لتلك الصفات وما دام كلامه سيكون مع نوع ا ل إ ن س ا ن فسيتكلم إ ذ ن مع من هو أ ه ل ل ل خ ط ا ب من الكاملين من بني ا ل إ ن س ا ن الذين يملكون أ ع ل ى استعداد و أ ر ف ع أ خ ل ا ق والذين هم أ ه ل ل أ ن ي ك و ن ق د و ة للجنس البشري و أ ئ م ه له فلا ريب أ ن ه سيتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم الذي شهد بحقه ا ل أ و ل ي ا ء والخصماء ل أ ن ه صاحب أ س م ى أ خ ل ا ق و أ ف ض ل استعداد والذي اقتدى به خمس العالم وانضم تحت لوائه المعنوي نصف ا ل أ ر ض واستضاء المستقبل بالنور الذي بعث به طوال ث ل ا ث ة عشر قرنا من الزمان والذي يصلي عليه أ ه ل ا ل إ ي م ا ن والنورانيون من الناس دوما ويدعون له ب ا ل ر ح م ة و ا ل س ع ا د ة والتناء والحب ويجددون معه ا ل ب ي ع ة خمس مرات يوميا وقد تكلم معه فعلا وسيجعله رسوله حتما وقد جعله فعلا وسيجعله ق د و ة و إ م ا م ا للناس ك ا ف ة وقد جعله فعلا الإشارة البليرة الثانية الكريم الله النبوة برهانا عليها القرآن لقد أعلن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم النبوة وقدم عليها وهو القرآن الكريم وقدم وهو و ظ ه ر نحو أ ل ف من المعجزات ا ل ب ا ه ر ة كما هو ثابت لدى أ ه ل التحقيق من العلماء هذه المعجزات بمجموعها الكلي ث ا ب ت ة قطعيه كقطعيه ثبوت دعوى ا ل ن ب و ة حتى إ ن إ س ن ا د المعجزات إ ل ى السحر الذي يورده ا ل ق ر آ ن الكريم في مواضع ك ث ي ر ة على لسان الكفار ا ل أ ل د ا ء سيشير إ ل ى أ ن ه م لم ينكروا وقوع المعجزات ولم يسعهم ذلك و إ ن م ا أ س ن د و ه ا إ ل ى السحر خداعا ل أ ن ف س ه م وتغريرا ب أ ت ب ا ع ه م نعم إ ن للمعجزات ا ل أ ح م د ي ة ق ط ع ي ة ت ا م ة تبلغ ق و ة م ئ ة تواتر فلا سبيل إ ل ى إ ن ك ا ر ه ا قط و ا ل م ع ج ز ة بحد ذاتها تصديق من رب العالمين لدعوى رسوله الكريم أ ي ك أ ن ا ل م ع ج ز ة تقوم مقام قول الله صدق عبدي فأطيعوه مثال للتوضيح لو كنت في ح ض ر ة سلطان أ و في ديوانه وقلت لمن حولك لقد عينني السلطان عاملا في ا ل أ م ر الفلاني وحينما طلبوا منك دليلا على ادعائك أ و م ا السلطان بنفسه أ ن نعم إ ن ي جعلته عاملا أ ل ا يكون ذلك ش ه ا د ة صدق لك فكيف إ ذ ا خرق السلطان ل أ ج ل ك عاداته وبدل قوانينه لرجاء منك افلا يكون ذلك تصديقا ا ق و ى ل دعوات و اثبت من قول نعم و كذلك كان الدعوى الرسول صلى الله عليه و سلم اذ قال انني رسول من رب العالمين و اما دليلي فهو انه سبحانه يبدل قوانينه ا ل م ع ت ا د ا بالتجائي و دعائي و توسلي اليه و هاكم انظروا الى اصابعي انه يفجر منها الماء كما يتفجر من خمس عيون وانظروا الى القمر إ ن ه يشقه لي شقين ب إ ش ا ر ة من إ ص ب ع ي وانظروا إ ل ى تلك ا ل ش ج ر ة كيف ت أ ت ي إ ل ي لتصدقني وتشهد لي وانظروا إ ل ى هذه ا ل ح ف ن ة من الطعام كيف أ ن ه ا تشبع م ئ ت ي ن أ و ث ل ا ث م ا ئ ة رجل وهكذا أ ظ ه ر صلى الله عليه وسلم مئات من المعجزات أ م ث ا ل هذه واعلم أ ن دلائل صدق الرسول صلى الرسول الله عليه وسلم وبراهين نبوته لا تنحصر في معجزاته بل يرى المدققون أ ن جميع حركاته و أ ف ع ا ل ه و أ ح و ا ل ه و أ ق و ا ل ه و أ خ ل ا ق ه و أ ط و ا ل ه وسيرته وصورته كل ذلك يثبت إ خ ل ا ص ه وصدقه حتى آ م ن به كثير من علماء بني إ س ر ا ئ ي ل بمجرد النظر إ ل ى طلعته ا ل ب ه ي ة أ م ث ا ل عبد الله بن سلام الذي قال فلما استبنت وجهه أعرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب وعلى ج ه الرغم من أ ن العلماء المحققين قد ذكروا ما يقارب ا ل أ ل ف من دلائل نبوته ومعجزاته ف إ ن هناك أ ل و ف ا منها بل مئات الالوف أ ل و من المتباينين بمئات من الكريم من الناس والقرآن البراهين نبوته الفكر الألوف الطرق ألفا على في يظهر وحده صلى الله عليه وسلم عدى إ ع ج ا ز ه البالغ أ ر ب ع ي ن وجها ولما كانت ا ل ن ب و ة م ح ق ق ة و ث ا ب ت ة في الجنس البشري و أ ن مئات ا ل أ ل و ف من البشر ج ا ء و ا ف أ ع ل ن ا ل ن ب و ة وقدموا المعجزات برهانا و ت أ ي ي د ا لها فلا شك أ ن ن ب و ة محمد صلى الله عليه وسلم تكون أ ث ب ت واكد من الجميع ل أ ن مدار ن ب و ة ا ل أ ن ب ي ا ء و ك ي ف ي ة معاملاتهم مع أ م م ه م والدلائل والمزايا و ا ل أ و ض ا ع التي دلت على ن ب و ة ع ا م ة ر س ل أ م ث ا ل موسى وعيسى عليهما ل س ل ا م توجد ب أ ت م صورها و أ ف ض ل معانيها لدى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحيث إن علة حكم النبوة وسببها أكمل وجودا وسلم النبوة حكم حكم محالة في عليه بقطعية ثابت إن فإن علة أكمل صلى الله عليه وسلم فإن حكم النبوة لا محالة ثابت له ذاته أوضح من س ا ئ ر ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام ل ا إ ش ا ر ة ا ل ب د ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة إ ن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ك ث ي ر ة جدا و م ت ن و ع ة جدا و ذ لذا ك الكائنات لأن رسالته وشاملة لجميع ل عامة فله في أ غ ل ب أ ن و ا ع الكائنات معجزات تشهد له ونوضح ذلك بمثال لو قدم سفير كريم من لدن سلطان عظيم ل ز ي ا ر ة م د ي ن ة ع ا م ر ة ب أ ق و ا م شتى حاملا لهم هدايا ث م ي ن ة م ت ن و ع ة ف إ ن كل ط ا ئ ف ة منهم ستوفد في هذه الحال ممثلا عنها لاستقباله باسمها والترحيب به بلسانها كذلك لما شرف العالم السفير ا ل أ ع ظ م صلى الله عليه وسلم لملك ا ل أ ز ل و ا ل أ ب د ونوره بقدومه مبعوثا من لدن رب العالمين إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض جميعا حاملا معه هدايا م ع ن و ي ة وحقائق ن ي ر ة تتعلق بحقائق الكائنات كلها جاءه من كل ط ا ئ ف ة من يرحب بمقدمه ويهنئه بلسانه الخاص ويقدم بين يديه م ع ج ز ة طائفته تصديقا بنبوته وترحيبا بها ابتداء من الحجر والماء والشجر و ا ل إ ن س ا ن وانتهاء بالقمر والشمس والنجوم ف ك أ ن ك ل منها يردد بلسان الحال أ ه ل ا ومرحبا بمبعثك إ ن بحث تلك المعجزات كلها يحتاج إ ل ى مجلدات لكثرتها وتنوعها وقد أ ل ف العلماء ا ل أ ص ل ي ا ء مجلدات ض خ م ة حول تفاصيل دلائل ا ل ن ب و ة والمعجزات إ ل ا أ ن ن ا هنا نكتفي ب إ ش ا ر ا ت م ج م ل ة إ ل ى ما هو قطعي الثبوت والمتواتر م ع ن ا من ا ل أ ن و ا ع ا ل ك ل ي ة لتلك المعجزات إ ن دلائل ن ب و ة الرسول صلى الله عليه وسلم قسمان ا ل أ و ل الحالات التي سميت ب ا ل إ ر ه ا ف ا ت وهي الحوادث ا ل خ ا ر ق ة التي وقعت قبل ا ل ن ب و ة وقبل ا ل و ل ا د ة الثاني دلائل ا ل ن ب و ة ا ل أ خ ر ى وهذا ينقسم إ ل ى قسمين أ ح د ه م ا الخوارق التي ظهرت بعده صلى الله عليه وسلم تصديقا لنبوته ثانيهما الخوارق التي ظهرت في ف ت ر ة حياته ا ل م ب ا ر ك ة صلى الله عليه وسلم وهذا أ ي ض ا قسمان ا ل أ و ل ما ظهر من دلائل ا ل ن ب و ة في شخصه وسيرته وصورته و أ خ ل ا ق ه وكمال عقله الثاني ما ظهر منها في أمور خارجة عن ذاته الشريفة عن في أمور ظهر أ ي في ا ل آ ف ا ق والكون وهذا أ ي ض ا قسمان قسم معنوي و ق ر آ ن ي وقسم مادي وكوني وهذا ا ل أ خ ي ر قسمان أ ي ض ا القسم الاول أ و ل ل التي ظهرت خلال ل م ع ع ج ز ا ا ت ظهرت فترة د ة النبوية لتقوية الشريفة إما لكسر عناد الكفار أو إيمان المؤمنين كانشقاق القمر ونبعان الماء أصابعه وإشباع لكسر الكثيرين من بين أصابع وإشباع الكثيرين بطعام وهي أو ي ق وتكلم الحيوان والشجر والحجر و أ م ث ا ل ه ا من المعجزات التي تبلغ عشرين نوعا كل نوع منها ب د ر ج ة المتواتر المعنوي ولكل نوع منها نماذج ع د ة م ك ر ر ة القسم الثاني الحوادث التي أخبر عنها صلى الله وقعها بما الله سبحانه الحوادث كما الآن بهذا القسم صلى عليه وسلم قبل علمه تلك نستهل الأخير وتحققت ونحن وظهرت أخبر أخبر ل ل و و ص ل ل إ ى فهرس متسلسل عام آ س ف ل أ ن ي لم أ س ت ط ع ا ل ك ت ا ب ة كما كنت أ ن و ي فقد كتبت كما خطر على القلب د و ن م خ ت ي ا ر ولم تتمكن من مراعاه التسلسل الذي في هذا التقسيم الإشارة البليرة الرابعة إنما الرسول الكريم صلى الله صلى عليه وسلم أنبأ به من أ ن ب ا ء الغيب بتعليم من الله علام الغيوب كثير لا يعد ولا يحصى وقد أ ش ر ن ا إ ل ى أ ن و ا ع ه ب ا ل ك ل م ة ا ل خ ا م س ة والعشرين الخاصه ة بإعجاز القرآن وسقنا ن ا ك ب ر ا فالأخبار الغيبية ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل أ ز م ن ة القران س ا والأنبياء ي وحقائق الألوهية ن وحقائق الكون وحقائق وحقائق وحقائق ا ل آ خ ة ي ر ج ع في ش أ ه ا الكلمة تلك أ م ا هنا ف س ن و ر د ب ض ع ة أ م ث ل ة من أ خ ب ا ر غ ي ب ي ة ص ا د ق ة تتعلق بالحوادث التي ستصيب ا ل آ ل و ا ل أ ص ح ا ب رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن من بعده صلى الله عليه وسلم وما ستلقاه امته في مقبل أ ي ا م ه ا و ل أ ج ل الوصول إ ل ى إ د ر ا ك هذه ا ل ح ق ي ق ة إ د ر ا ك ا كاملا نبين بين ستة مقدمة لها الأساس الأول الأول إ ن جميع أ ح و ا ل الرسول الكريم صلى الله عليه و س ل م و أ ط و ا ر ه يمكن أ ن تكون دليلا على صدقه وشاهدا على نبوته إ ل ا أ ن هذا لا يعني أ ن تكون جميع أ ح و ا ل ه و أ ف ع ا ل ه خ ا ر ق ة ل ل ع ا د ة ذلك ل أ ن الله سبحانه قد أ ر س ل ه بشرا رسولا ليكون ب أ ع م ا ل ه وحركاته كلها إ م ا م ا ومرشدا للبشر ك ا ف ة وفي أ ح و ا ل ه م ك ا ف ة ليحقق لهم بها س ع ا د ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة وليبين لهم خوارق ا ل ص ن ع ة ا ل ر ب ا ن ي ة وتصرف ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة في الامور أ م و ر ل ع ت تلك ا ا د ة ل أ م المعتاده ت ذاتها ي هي بحد ج ز ا فلو ك ن صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله ل ل خارقا ا جميع ع في ة خارجا عن طور البشر لما طور عن تسنى ل أن أسوة يكون يقتدى بها وما وسعه أ ن يكون ب أ ف ع ا ل ه و أ ح و ا ل ه و أ ط و ا ر ه إ م ا م ا ل ل آ خ ر ي ن لذا ما كان ي ل ج أ إ ل ى إ ظ ه ا ر المعجزات إ ل ا بين حين و آ خ ر عند ا ل ح ا ج ة تقرارا لنبوته أ م ا م الكفار المعاندين ولما كان الابتلاء والاختبار من مقتضيات التكليف الالهي و ح ك م ة التكليف يقتضيان معا فتح مجال الاختيار أ م ا م العقل من دون سلب ا ل إ ر ا د ة منه فلو ظهرت ا ل م ع ج ز ة ظهورا بديهيا ملزما ب ا ل ع ق ل كما هو ش أ ن البديهيات لما بقي للعقل ث م ة اختيار ولا صدق أبو أبو ولم والغاية ولتساوى جهل الله الفائدة التكليف الامتحان الفحم الخسيص كما صدق صدق بكر رضي الله عنه الفائدة من التكليف والغاية من رضي تفت مع ا ل أ ل م ا س النفيس بيد ان الذي يثير ا ل د ه ش ة و ا ل ح ي ر ة أ ن ه في الوقت الذي آ م ن أ ل و ف من أ ج ن ا س م خ ت ل ف ة من الناس ب م ع ج ز ة منه صلى الله عليه وسلم أ و بكلام منه أ و بالنظر إ ل ى طلعته البهيه أو ما ا بما نقل إ ل ي ه م من صدق أ خ ب ا ر ه وجميل آ ث ا ر ه نقلا صحيحا متواترا أقول أ ف ل ا يدعو إ ل ى العجب أ ن يرى اشقياء هذا العصر جميع هذه الدلائل الواضحه ة ك أ ن ا وافية لإيمانهم وتصديقهم فتراهم ينزلقون إلى هاوية الضلال الأساس غير وتصديقهم ينزلقون الرسول الكريم إلى الثاني صلى الله عليه وسلم عليه بشر فهو يتعامل مع الناس انطلاقا من بشريته هذه وهو كذلك رسول وبمقتضى ا ل ر س ا ل ة و ناطق أ م ي ن باسم الله تعالى ومبلغ صادق ل أ و ا م ر ه سبحانه فرسالته تستند إ ل ى ح ق ي ق ة الوحي والوحي ق س م ا ن ا ل أ و الوحي ل الصريح ل ا ك ق ر الكريم آ ن الأحاديث ا ل وبعض د ق س ي ة فالرسول صلى الله صلى عليه ل س و م في ه ذ ا مبلغ محض لا غير من منه دون أن يكون له تصرف أو تدخل أو في شيء له تصرف الوحي ث ا ا ن ي ل الضمني وهو الذي يستند في خلاصته ومجمله إ ل ى الوحي و ا ل إ ل ه ا م إ ل ا أ ن ه في تفصيله وتصويره يعود إلى الى ر س و ل ل ص الرسول ل عليه وسلم فتفصيل الحادثة الآتية مجملة من هذا الوحي ه هذا و و من ت ص ه يبينه ا إما ا ل ر صلى الله عليه وسلم أحيانا استنادا إلى الإلهام أو إلى الوحي استنادا الإلهام إلى إلى أ و يبينه بفراسته الشخصيه ة ذ ه يبينها التفاصيل التي ا ل ر س وهكذا ل صلى ل ل ا عليه يتمتع عليا عرف وعاداتهم وسلم الذاتي الرسالة البشرية يبينها قدسية يبينها باجتهاده أنه به بخصائصه قوة أو وبمستوى و الناس إما بما من بمقتضى أ ف ا ر ه ه م و ك لا ينظر إ ل ى جميع تفاصيل كل حديث شريف بمنظار الوحي المحب ولا يتحرى عن ا ل آ ث ا ر ا ل س ا م ي ة ل ل ر س ا ل ة في معاملاته صلى الله عليه وسلم و أ ف ك ا ر ه التي تجري بمقتضيات البشريه ة وحيث الحوادث يوحى ي إن إ بعض ل وحيا ومطلقا وهو بدوره يصوره بفراسته الشخصية أو وربما والمشكلات حسب أحيانا الشخصية يلزم التفسير التعبير مجملا بفراسته العرف العام لذا يلزم أحيانا التفسير وربما التعبير لهذه المتشابهات لهذه نظر ا ل تقرب ي ينطوي عليها و ذلك ل ا ت ص ع ض الى ح ق ق تقرب ا ئ إ ل ا ل أ ذ ه ا ن بالتمثيل مثال ذلك أ ن ه سمع الناس ذات م ر ة وهم جلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم دويا هائلا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وضحني وهو الحدث هذا حجر حتى النار منذ سبعين خريفا وهو يهوي في النار الآن رمي في خريفا يهوي هذا انتهى إلى قعرها إلى به في و ل م تمض ي س ا ع ة حتى جاء الجواب إ ذ أ ت ى أ ح د ه م يقول إ ن المنافق المشهور الذي ناهد السبعين من عمره قد مات وولى إ ل ى جهنم وبئس المصير فكان هذا ت أ و ي ل ا للتشبيه البليغ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم الأساس الثالث إن الآثار المنقولة إن كانت متواترة الثبوت وتفيد اليقين إن إن قطعية وتفيد فهي التواتر قسمان ا ل أ و ل التواتر الصريح أ و التواتر ا ل ل ب ظ ي الثاني التواتر المعنوي وهذا قسمان ا ل أ و ل السكوتي ف ي ب د أ ء ا ر ض ا بالسكوت عنه مثال ذلك لو أ خ ب ر شخص جماعته عن ح ا د ث ة وقعت أ م ا م ه م ولم يكذبوه في خبره بل قابلوه بالسكوت ف إ ن ذلك يعني قبولهم لوقوعها ولاسيما إ ذ ا كانت ا ل ح ا د ث ة المروية ل ا ت علاقه ب ا ل ج م ا ع ة و ا ل ج م ا ع ة م س ت ع د ة للانتقاد والرد والتجريح وممن لا يقبلون ب ا ل خ ط أ أ ص ل ا بل يرون الكذب أ م ر ا قبيحا بشعا ف إ ن سكوتهم عنها يدل على وقوع تلك ا ل ح ا د ث ة د ل ا ل ة قاطعه ة القسم الثاني من التواتر المعنوي من و وإن الروايات اتفاقهم على القدر المشترك بين أخبارهم وإن كانت الروايات متنوعة على مثال ذلك بين إ ذ ا قيل إ ن أ و ق ي ة من الطعام قد أ ش ب ع ت مائتي رجل فالذين حدثوا بهذا ي ر و ن ه في صور م ت ن و ع ة وبعبارات م خ ت ل ف ة ا ل م ت ب ا ي ن ة فهذا ذكر م ا ئ ة رجل وذاك ث ل ا ث م ا ئ ة رجل و ا ل آ خ ر أ و ق ي ت ي ن من الطعام وهكذا فترى أ ن الجميع متفقون على وقوع وهو أن الطعام القليل الطعام أشبع الحادثة أناسا كثيرين أن ف ا ل ح ا د ث ة إ ذ ن بشكلها المطلق م ت و ا ت ر ة معنا وهي تفيد اليقين ولا تضر بها صور الاختلاف و في بعض ا ل أ ح ي ا ن يفيد خبر ا ل أ ح ا د ضمن بعض الشروط الحكم القطعي ك ق ط ع ي ة التواتر وقد يفيد ا ل ق ط ع ي ة أ ح ي ا ن ا تحت أ م ا ر ا ت خ ا ر ج ي ة وهكذا فالقسم ا ل أ ع ظ م مما نقل إ ل ي ن ا من دلائل ا ل ن ب و ة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم هو بالتواتر ا ل ص ر ي ح أ و المعنوي أ و السكوتي وقسم منها بخبر ا ل أ ح د إ ل ا أ ن ه ضمن شروط م ع ي ن ة وما حصى أ خ ذ وقبل من قبل أ ئ م ة الجرح و ا ل ت ع د ي ل من أ ه ل الحديث النبوي و أ ص ب ح ت دلالته ق ط ع ي ة كالتواتر ولا شك إ ذ ا ما قبل ب ص ح ة خبر ا ل أ ح د المحدثون محققون من أ ص ح ا ب الصحاح ا ل س ت ة وفي مقدمتهم البخاري ومسلم وهم الحفاظ الجهابله الذين كانوا يحفظون ما لا يقل عن م ئ ة أ ل ف حديث و إ ذ ا ما رضي به أ ل و ف من ا ل أ ئ م ة العلماء المتقين ممن يصلون ص ل ا ة الفجر بوضوء العشاء زهاء خمسين س ن ة من عمرهم فقول إ ذ ا ما قبل هؤلاء ب ص ح ة خبر ا ل أ ح د فلا ريب إ ذ ن في قطعيته ولا يقل حكمه عن التواتر نفسه نعم إ ن علماء علم الحديث ونقاده قد تخصصوا في هذا الفن إ ل ى د ر ج ة أ ن م ك ت س ب و ا م ل ك ة في م ع ر ف ة سمو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم و ب ل ا غ ة تعابيره وافراز إ ف ا د ت ه ف أ ص ب ح و ا قادرين على تمييزه عن غيره بحيث لو ر أ و ا حديثا موضوعا بين م ئ ة من ا ل أ ح ا د ي ث لرفضوه قائلين هذا موضوع هذا لا يمكن أ ن يكون حديثا شريفا فقد أ ص ب ح و ا في ا ل ص ي ض و ع ان ي ك ا ل م و ض ع ي ن ا ل أ ص ل ا ء ي ع ر ف و ن ج و ه ر ا ل ح د ي ث ا ل ن ب و ي م ن ا ل د و ض و ع ي ه ذ ل م و ع هو ي د و ن ق س م ا ل م ن ا ل م ح ق ق ي ن قد أفرط ف ي ن ق ذ ا ل ح د ي ث ك ا ب ن ا ل ج و ز ي ا ل ذ ي ح ك م ع ل ى أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة ب ا ل و ض ع ع ل م ا ك و ن ا ل م و ض و ع ي ع ن ي أ ن هذا ا ل ك ل ا م ل ي س ب ك ل ا م ا ل ر س و ل صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م و ل ا ي ع ن ي أ ن ه ب ا ط ل و ك ل ا م فاسد س ؤ ا ل م الجواب فائدة ا س ن عن فلان عن فلان عن فلان د الطويل لا حيث د ى من ذكرهم في ح د ث ة معلومة ل و ا ا ج فوائده ك ث ي ر ة إ ن ذكر هذا السند الطويل يبين نوعا من ا ل إ ج م ا ع فيمن هم في السند من الموثوقين من الذين بهم الصادقين الذين الرواق يعتد فيظهر لنا نوعا من الاتصال والاتفاق ل أ ه ل العلم المحققين في ذلك السند فكأنما كل إمام وعلامة كل في السند يوقع على حكم ذلك الحديث الشريف ويختم على صحته بختمه س ؤ ا ل لماذا لم تنقل ل م ا ع ج ز ا ت ب ا ا ه ت م م بان ل مثلما غ ق ل ل ت ا ا أ ح ك معظم ا ل ش ر ي الضرورية ة متعددة الأخرى متواترا نقل الجواب لأن وبطرق م ع الناس في أ غ ل ب الأوقات محتاجون حاجة ماسة إلى الأحكام الشرعية إلى فهي كفروض عين لهم بما لها من ع ل ا ق ة بكل شخص بينما المعجزات لا يحتاجها كل إ ن س ا ن كل حين حتى لو ف ر ض ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا فيكفي سمعها م ر ة و ا ح د ة فهي كفروض ك ف ا ي ة ا يكفي أ ن يعلم بها ع ا د ة قسم من الناس ولهذا السبب قد يحدث أ ن نرى وقوع إحدى المعجزات ثابتة أقوى من قطعية ثبوت بقطعية قطعية المعجزات شرعي إحدى حكم ثابتا من مضاعفه الا أ ن راويها شخص واحد أ و شخصان بينما يكون عدد ر و ا ة ذلك الحكم الشرعي عشره ة أو عشرين الأساس الرابع إن قسماً من حوادث المستقبل الذي أخبر حوادث عشرين الرابع ع الذي إن من ن قسما المستقبل او ل ر س ل صلى الله ع ل وسلم كلية ي ه هو حوادث ت ت ك ر ر ف ي أوقات مختلفة وليس ب ح ا د ث ة ج ز ئ ي ة م ف ر د ة فالرسول صلى الله عليه وسلم قد يخبر عن تلك ا ل ح ا د ث ة ا ل ك ل ي ة ب ص و ر ة ج ز ئ ي ة مبينا بعض حالاتها حيث إ ن لمثل هذه ا ل ح ا د ث ة ا ل ك ل ي ة وجوها ك ث ي ر ة فيبين صلى الله عليه وسلم في كل م ر ة وجها من وجوهها ولكن لدى جمع هذه الوجوه من قبل راو الحديث في موضع واحد يبدو هناك ما يشبه الخلاف للواقع مثال ذلك هناك روايات م خ ت ل ق ة حول المهدي تتباين فيها التفاصيل والتصويرات وقد أ خ ب ر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ظهور المهدي مستندا إ ل ى الوحي ليصون ق و ة أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ا ل م ع ن و ي ة في كل عصر وليحول دون سقوطهم في ا ل ي أ س والقنوط ازاء ما يرونه من حوادث م ه و ل ة وليربط الامه ربطا معنويا بالسلسله النورانيه بال البيت وقد اثبتنا ذلك في احد اغصان الكلمه الرابعه والعشرين ومن هنا ترى أن كل عصر من العصور قد وجد نوعا من من المهدي من هنا آل أن يظهر البيت ترى عصر كل كالذي آل الزمان قد وهكذا ف أ و ص ا ف الذين يسبقون المهدي الكبير ممن يمثلونه في عهودهم كالحلفاء المهديين و ا ل أ ط ط ا ب المهديين اختلطت وتداخلت مع أ و ص ا ف ذلك المهدي الكبير فوقع الاختلاف في الروايات الأساس الخامس لم يكن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما لم يعلمه الله سبحانه إذ لا يعلم الغيب إلا الله لم صلى عليه وسلم يعلم لم يعلمه يعلم يكن إذ فهو صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس ما علمه الله إ ي ا ه وحيث إ ن الله حكيم ورحيم فحكمته ورحمته ت ق ط ض ي ا ن ستر أ غ ل ب ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة و إ ب ق ا ء ه ا في طي الخفاء و ا ل إ ب ه ا م ل أ ن ما لا يسر ا ل إ ن س ا ن من حوادث في هذه الدنيا هو أ ك ث ر مما يسره فمعرفته تلك الحوادث قبل وقوعها أ ل ي م جدا ً ف ل أ ج ل هذه ا ل ح ك م ة ط ل الموت و ا ل أ ج ل مبهمين مستورين عن علم ا ل إ ن س ا ن وبقي ما سيصيب ا ل إ ن س ا ن من مصائب ونكبات محجوبا في ثنايا الغيب فكان من مقتضى هذه ا ل ح ك م ة ا ل ر ب ا ن ي ة و ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة أ ل ا يطلع سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم اطلاعا كليا ومفصلا على ما سيلقاه آ ل ه وصحبه و أ م ت ه من بعده من حوادث م ؤ ل م ة ومصائب مفجعه بل أ خ ب ر ه سبحانه عن بعض من الحوادث ا ل م ه م ة بناء على حكم معينه اخبارا غير مفجع ر ف ق ا بما يحمله من ر ح م ة ع ظ ي م ة ورافه ش د ي د ة نحو أ م ت ه وتجاه آ ل ه و أ ص ح ا ب ه كما أ ن ه سبحانه قد بشره بحوادث م ف ر ح ة أ ي ض ا ب ش ا ر ة م ج م ل ة لبعضها و م ف ص ل ة ل ل أ خ ر ى إ ن الدليل على أ ن الله سبحانه لم يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم إ ط ل ا ع ا كاملا على أ ن ا ل ص د ي ق ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ستكون في و ق ع ة الجمل و أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال لزوجاته الطاهرات ايكن أي ت ن ب ه عليها كلاب الحواب أ ي من منكن ستشترك في تلك الواقعه وذلك لئلا يجرح سبحانه ما يكنه الرسول صلى الله عليه وسلم من حب شديد و ر أ ف ة ك ا م ل ة تجاه ع ا ئ ش ة رضي الله عنها إ ل ا أ ن ه سبحانه أ ط ل ع ه بعد ذلك إ ط ل ا ع ا مجملا ب ا ل أ م ر حيث قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بحقها فارفق وبلغها م أ م ن ه ا ف أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم أ م ت ه بما علمه ربه ونقله المحدثون الصادقون العدول بروايات ص ح ي ح ة إ ل ي ن ا اولئك الذين كانوا اشد تقوا وخشيه من أ ن يصيبهم الزجر المخيف في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار والذين كانوا يهربون خوفا من أ ن تنالهم ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة فمن أ ظ ل م ممن كذب على الله ا ل أ س ا س السادس إ ن أ ح و ا ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم و أ و ص ا ف ه قد بينت على شكل س ي ر ة وتاريخ إ ل ا أ ن أ غ ل ب تلك ا ل أ ح و ا ل و ا ل أ و ص ا ف تعكس بشريته فحسب إ ذ إ ن ا ل ش خ ص ي ة ا ل م ع ن و ي ة لتلك الذات ا ل ن ب و ي ة ا ل م ب ا ر ك ة ر ف ي ع ة جدا وماهيته المقدسه ن و ر ا ن ي ة إ ل ى حد لا يرقى ما ذكر في التاريخ و ا ل س ي ر ة من أ و ص ا ف و أ ح و ا ل إ ل ى ذلك المقام السامي و ا ل د ر ج ة ا ل ر ف ي ع ة ا ل ع ا ل ي ة ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم في ضوء ق ا ع د ة السبب كالفاعل تضاف يوميا حتى ا ل آ ن إ ل ى ص ح ي ف ة كمالاته ع ب ا د ة ع ظ ي م ة بقدر عبادات أ م ت ه ب أ ك م ل ه ا وكما ينال باستعداد غير متناهي نفحات ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة غير ا ل م ت ن ا ه ي ة بشكل غير متناهي و ب ق د ر ة غير م ت ن ا ه ي ة كذلك ينال يوميا دعاء غير محدود ممن لا يحد من أ م ت ه هذا النبي المبارك صلى الله عليه وسلم الذي هو أ ن ب ل نتائج الكائنات و أ ك م ل ثمراتها والمبلغ عن خالق الكون وحبيب رب العالمين لا تبلغ أ ح و ا ل ه و أ ط و ا ر ه ا ل ب ش ر ي ة التي ذكرتها كتب ا ل س ي ر ة والتاريخ ا ل إ ح ا ط ة بماهيته ا ل ك ا م ل ة ولا تصل إ ل ى ح ق ي ق ة كمالاته ف أ ن ا لهذه ا ل ش خ ص ي ة ا ل م ب ا ر ك ة الذي كان كل من جبرائيل وميكائيل مرافقين أ م ي ن ي ن له في غ ز و ة بدر أ ن تنحصر في ح ا ل ة ظ ا ه ر ي ة أ و تظهرها بجلاء ح ا د ث ة ب ش ر ي ة كالتي وقعت مع صاحب الفرس وقعت مع فلئلا ذ ي ابتاع يقع احد في ر ا ئ ل ة ا ل خ ط أ يلزم من يسمع اوصافه صلى الله عليه وسلم ا ل ب ش ر ي ة ا ل ا ع ت ي ا د ي ة أ ن يرفع بصره دوما عاليا لينظر إ ل ى ماهيته ا ل ح ق ي ق ي ة و إ ل ى شخصيته ا ل م ع ن و ي ة ا ل ن و ر ا ن ي ة ا ل ش ا م خ ة في ق م ة م ر ت ب ة ا ل ر س ا ل ة و إ ل ا اساء ا ل أ د ب ووقع في ا ل ش ب ه ة والوهم و ل إ ي ض ا ح هذه ا ل م س أ ل ة ت أ م ل في هذا المثال نواه للتمر وضعت تحت التراب فانفلقت عن ن خ ل ة م ث م ر ة ب ا س ق ة وهي في توسع ونمو مضطرب أ و ب ي ض ة للطاووس فقست عن فرخ الطاووس بعدما سلطت عليها ا ل ح ر ا ر ة وكلما نمى وكبر أ ص ب ح أ ج م ل و أ ذ ه ى بما زين ق ل م ا ل ق د ر ة على كل جهاته من نقوش ب د ي ع ة ر ا ئ ع ة فهناك صفات وحالات خ ا ص ة تعود لكل من تلك النواه ولتلك ا ل ب ي ض ة ويحوي كل منها مواد د ق ي ق ة ل ط ي ف ة جدا و ا ل ن خ ل ة و ا ل ط ا و و س كذلك لهما صفات ع ا ل ي ة وكيفيات و أ و ض ا ع ر ا ق ي ة ب ا ل ن س ب ة لصفات ا ل ب ذ ر ة و ا ل ب ي ض ة فعندما تربط أ و ص ا ف النوات و ا ل ب ي ض ة ب أ و ص ا ف النخل والطير وتذكران معا يلزم أ ن يرفع العقل ا ل إ ن س ا ن ي بصره عن النوات إ ل ى ا ل ن خ ل ة وينظر إ ل ي ه ا و أ ن يتوجه من ا ل ب ي ض ة إ ل ى الطاووس ويمعن فيه كي يقبل تلك ا ل أ و ص ا ف التي يسمعها وبخلافه ينساق و الى إ ا ل ت ج ر ي ب حين يسمع أ ح د ه م يقول لقد أ خ ذ ت طمنا من التمر من ح ف ن ة من النوى أ و هذه ا ل ب ي ض ة هي سلطان الطيور وهكذا ف إ ن ب ش ر ي ة الرسول ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم تشبه تلك النوات أ و ا ل ب ي ض ة في المثال وماهيته ا ل م ش ع ة ب م ه م ة ا ل ر س ا ل ة مثلها كمثل شجره طوب ا ل ج ن ة وطير ا ل ج ن ة في سمو ورقي لذا في الوقت الذي نفكر في النزاع الذي حصل في السوق مع البدوي يلزم أ ن نرفع عين الخيال عاليا ونتصور الذات ا ل ن و ر ا ن ي ة ا ل م م ت ط ي ة الرفرف البراق و ا ل م ن ط ل ق ة سعيا إ ل ى قاب قوسين أ و أ د ن ى ت ا ر ك ة خلفها جبريل عليه السلام و إ ل ا ف إ ن النفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء ق إما س س ت وتنحط إ ل ى درك ق ل ة التوقيت والاحترام أ و تزل قدماها إ ل ى عدم التصديق